قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله استووا أقيموا صفوفكم واعتديلوا سووا صفوفكم وسدوا الخلل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 olyan, mint a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 فَأَمَنِ بِالتَّرَاوِ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَ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 أي طمع كل أمرين منهم أي يدخل جنة نعيم؟ أي طمع كل أمرين منهم أي يدخل جنة نعيم؟ كلا إن خلقناهم مما يعلمون.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 لا يلاقوا يومهم الذي يعدون يوم يخرجون من الأجداف سراعا كأنهم إلى نصب يفضل خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يوعدون. الله, أكبر. الله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 íhdi الصراط círát a mostáti círát a íz a személy, fátrat, íz a kovács, tésztert, íz a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 يوم لا تملكن نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. Sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamd Allahu akbar Allah Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Allah